وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَنْ اهْتَمَّ الْقَلِيلَا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالَ وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غِصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا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 رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذنا وبيلنا فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الود انا السماء انفر به كان وعده مفعا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفقر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء خذ الى ربي سبيلا ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربي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 من خير تجدوه تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله